وما ولد ثم قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مشقة ومن تأمل الحياة الدنيا ونظر إليها بإمحان وبصيره، علم أن الله جل وعلا أبى أن تبقى فيها لحي بشاشة وكتبها الله جل وعلا فيها من النصب والتعب ما الله جل وعلا به علي، وقد قيل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فقال ربنا لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد في طلب الرزق كبد في صبر إنسان على الأوعاء والإنسان بين أحد حالتين إما أن يعمر فيفجع بمن يحب وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه إما أن يعمر فيفجع بمن يحب وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه وهو مع ذلك يرى من تقلب الأيام بأهلها وأحوالها ما يجعله على يقين من قول ربنا تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد حتى يكون للإنسان قدرة على كبد الأيام لابد له أن يتحلى بأمور من أعظمها أن يعلم يقينا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله أن يعلم يقينه أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، فلا يمكن أن تكون هناك راحة إلا إذا خلفنا دسر جهنم ورأى ظهورنا ووضعت أقدامنا في الجنة ولقينا ربنا تبارك وتعالى. دون ذلك أن يطلب الإنسان راحة بمعناها الحقيقي الخالد، فهذا طلب للمحال ولا يمكن أن يقع أبداً. هذا. المعين الأول المعين الثاني أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف لكن هذا لا يعني الاتكال على ما هو قادم لكن المهم أن لا يحزن الإنسان على ما قد فات ولا يمكن الكلم في الشيء الفائت أن يرده فيجعله الإنسان وراء ظهره كما أنه ليس من العقل ولا من من الحكمة أن يتوقع الإنسان أن يتوقع الإنسان الحوادث، فإن توقع الحوادث ممات قبل قبل أن يحين الممات، وهذا من معاني قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد ونحن نبين ما المعين على ذلك من المعين على ذلك التريث والحلم والأناه، فإنها تجعل الإنسان أكثر قدرة على مكابدة الأيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشد بني عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنع والله جل وعلا لما أثنى على الخليل إبراهيم قال إن إبراهيم لأواه حليم فكلما رزق الإنسان حلما انتصر به شيئا كثيرا على كبد الأيام وقد ضربت العرب المثل في حق معنى بن زائد في حلمه وهو شيباني عرف بالإمرة والسخاء وهو واحد وافراد الدهر في زمن بني أمية وزمن بني العباس ويرمون أن رجلا عربيا جاء إليه متنكرا يختبر حلمه فدخل عليه. ومعن على كرسي إمرته على عرش إمرته فقال له أتذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلك من جلد البعير فلم يتحرك ساكنا قال أذكر ولا أنسه قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير فقال معن سبحانه على كل حال فقال العربي فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير أي أنني لا أقبل أن أقول السلام عليك أيها الأمير أقول السلام عليك يا معن فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم قال يا أخي العرب إن السلام سنة تأتي به كيف ما شئت فقال الرجل فجد لي فجد لي ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير وهو يعلم أن اسمه معنى ابن زائدة لكن أراد أن يقول ابن ناقصة ليستغيره لكن معنى كان يعلم أن الله فاء عليه بالإمرة فلا حدث لأن يجعل عقله موازيا لعقل عربي عارض وعابر له فقال يا أغلام أعطي ألف دينار فقال الأعربي قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الوفير قال يا أعربي زده ألفا ففنح الأعربي وقال فجد لي ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير لما أعطاه ألفا وقال قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الوفير بعد أن قال ذلك قال له الأعربي والله ما جئتك إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنك ولقد أعطاك الله حلما لو على الناس لكفاهم فقال معن للعربي كم أعطيته على نظمه قال كذا وكذا قال فأعطيه على نثري ما أعطيته على نظمه موضع الشاهد منه أن الحلم يعين على كون الإنسان يتخلص من كبد, من كبد الأيام مما يعين أن يتخلص الإنسان على كبد الأيام أن يكون حوله من أهل الرأي والمشورة ممن يغلب على الظن فهمهم ومحبتهم ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع مع أن العقل يقول محال أن يبوح الناس أن يبوح الرجل بكل شيء إلى كل أحد هذا بعيد جدا تموت الرجال بأوصابها ولا يدري عوادها ما بها لكن غالب ما يحمله الإنسان منهم لا حرج عليه أن يستشير فيه غيره وأن يبث شكواه إلى من يحب حتى لو كان يعلم أن ذلك المحبة لا يستطيع أن ينهض بذلكم الأمر لكنه شيء يعين مع الأيام على كبدها قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد مما يعين وهو الأمر الخامس أن يكثر الإنسان من الدعاء وأن يلجأ إلى قول الله جل وعلا حسبنا الله ونعم الوكيل وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ودعاء اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحير وأضراب ذلك مما ثبت في الآثار الصحيحة مما يعين على كبد الأيام